هيا نشد الرحال تدرك قيودنا قود المحا ولمحوار الارض فجرها بعصف الجبال وسيل النضال بعزم الاسود وبقوة الروح بنار حديد ونور الهلال بنار حديد ونور الهلال الي الى اسود الفداء فما عاد يوجد مقال وقال الي الى اسود الفداء فما لا بار و ما انا ذكر بالقص ابطلها فاين علي و اين بلال فاين علي و اين بلال انا اشوف سرحان بدوس قيودنا قوم إلى النصر هيا نشد الرحال ندوس القيود نقوض المحال وننف عن الأرض فجرها بعصف الجبال وسيل النضال بعصف السود وقصف الرعود بنار حديث ونور الهلاف بنار حديث ونور الهلاف فهل لتمعتم أيا إخوتي حنين التراب ونذب الرمال فهي أستمع حنين التراب وندب الرمى ونوح المآدم في لوعة وآه الحصا وأنين الثلال وآه الحصا وأنين الثلال ننصر هيا نشد الرحال ندوس القيود نهوض المحاش الى النصر هيا نشد الرحال ندوس القيود نهوض المحاش ونمحو عن جرا بعطف الجبال وسيل النضال بعطف الأسود ومطر الرمول منار الحديد ونور الهلال منار الحديد ونور الهلال وشعب الأسير يسيل دمع ومصر الرسول يا انه السعاد وشعب الأسير يسيل, يسيل دمع الى جهاد هذه الحياة يهز الاعال جهاد الحياة يهز الاعال الى النصر إلا هيا نشد الرحال ندوس قيودا نحو المحال الى النصر هيا نشد الرحال ندوس قيودا نحو المحال ونمحو عن الارض فجرها بعظم الجبان وسيل النضال بعزم اصودي واصرعوني ൂരുകി വൂരുക